وإن خفتم ألا تقسقوا في اليتامى فانفحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث وربا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا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 ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واتسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وَأَرْسِلُوا الَّذِي آتَيْنَا حَتَّى إِذَا بَلَغَ لَكَ حَفِيْنَا نَسْتَمّ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارٌ أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ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 وللنساء نصيب مما تَرَكَ الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُلُ الْقُرْبَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنُ فَرْضُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَاللَّيْخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ الْبُرِيَّةَ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُوا اللَّهَ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 فإن كان لكم ولد فلهن التمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السجس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 وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم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 فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن فنطارا فلا تأخذوا منه شيئا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 ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقته وساء سبيلاً كلمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وقَالاتُكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من رضاعة. وَأَقَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمْمَهَا نِسَاءِكُمْ وَرَضَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ وَرَضَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَاءِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ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 111. إن الله كان غفورا رحيما 112. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم 113. كتاب الله عليكم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 فَالْفِحُوهُنَّ بِإذنِ أهْلِهِمْ وَأَتُهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَكِذَّاتِ أُخْذٍ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 117. ونسنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما 118. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض 119. للرجال نصيب مما اكتسبوا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 119. والتي تخافون نشوذهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وَإِنْ خَفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَتَّى مَنْ مِنْ أَهْلِهِ فَبَعَثُوا حَتَّى مَنْ مِنْ أَهْلِهِ وَحَتَّى مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساتين والجار ذي القربى والجار الجنوب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 سب البخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين يوافقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمنوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَفَاقُوا مِمَّا وَسْوَسَ لَهُمُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إن الله لا يظلم مفقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا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 حتى تعلموا مَا تقولون ولا الْأَمْرَ إلا كُنْتُمْ سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً أَوَلَمَسْتُم مِّن نِّسَاءٍ فَلَمْ تَجِدُوا مَا آتَيْتُم مُّصْرِعًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعذائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادو يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا واصينا ويقولون سمعنا واصينا وسمع غير مسمعين ورأينا ليه بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقام ولكن لعنهم الله بكفرهم ولكن الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قلة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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُذَكُّونَ آنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ زَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَنظر كيف يثَّرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ وَتَفَى إِثْمًا مُبِينًا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطابوت ويقولون, ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله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 الذين تفروا بآياتنا سوف نصليهم النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حتيما والذين آمنوا وأملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظللا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حتمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما به إن الله كان سميعا بصيرا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 ما لكم في المنافقين في أنهم أطلاه أو كسب بما كسبوا بمركسب؟ أتريدونها فهذو من أضل الله وعيب كلن فلا تجد لهم سبيل. والذو لَوْ تَكْفُوْنَ كَمَا كَفَوْوَ فَتَكُونُ فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فأخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم ورشعت قدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن أتذلوكم فلم يقاتلوكم ألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون <تصفيق> آخرين Be. قالوا في مكواته قالوا كنا مستطعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعتها فتهاجروا فينا فملاك مأوام جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حينة ولا يهددون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا اِنَّ الَّذِي هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعْ وَمَنْ يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَيُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا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 وَإِذَا كُنْتَ تَفِيضُ بِفِرَقٍ تَلَمَّشُوا فَلَا تَفْلِتْ قُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وَالَّذِي يَأْخُذُ أَسْلِحَتَهُ فَإِذَا شَدُّوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلَكِنْ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يصلوا وَاجْتَهِدْ اقْرَأْ نَفْتُ اخْرَا لِابْنِ خَلُفَ الْمُصَلُّ معك وَيَأْخُذُ سِحْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَمْ تَغْفُلُوا أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمْلِكُونَ عَلَيْكُمْ بَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن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 اِذَا طَمْأَنْتُمْ فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا أَوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَلْمُونَ كَمَا تألمون من مَا لَا يَرْجِعُ وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تقل للخاء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 الون محيقا فأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أن من يكون عليهم وكيل شرعا أو يغلب نفسه ثم يستغذر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثنى فإنما يكسبه على نفسه وكان الله أليما حكيما ومن يكسب عطيئة أو إثنى بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته كما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا غير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو يصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغى مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ شَاقَّ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إلا فا وإن يدعون إلا شيطانا قالوا اننا اتخذنا من عبادك نصيبا مفروقا وله ثلهم وله من ينهون وله امر لهم فليبدكم باب الانعام فنلبتكم ما فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر فسرانا مكينا يعذهم ويمنيهم وما يعذهم الشيطان إلا غروبا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 ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجذبه ولا يجد منه من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أولا ولا يظلم ناقرا ومن أحسن دينا ممن من من أسلم وجنّه لله وهو محصن والذّم عمّل ببراهي نحميفة والتق تقه ببراني نغلي ولا لله ما في السّماوات وما في الأرض وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ وَيَسْتَفْتُونَ كَفِي الْمَسَاءِ قُلِ اللَّهُ لُفْتِكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يَتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْقِتَابِ فِي يَتَمَنِّسَ إلَّا تَلَطَّونَ مِنَ الَّذِينَ التي لا تؤتونهن ما كتب لهم وترغون أن تنتفون والمستضعفين والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقص. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن الرأة خافت من بالها نشوزا أو إعراضا فلا كنا عليهم أن يصلح بينهما سلحا والصلش غريف وبحضرة الآفش وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِتَعْمَلُونَ لَغَفُورًا وَلَنْ تَسْتَقِيمُوا إِذْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَجْتُمْ فَنَبْلَجَنِيلُ كُلَّ الْمَجْلِ فَتَفَوَّهُ مَا كَلَّمَعَلَّقَة وَإِن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 وَلَقَدْ عَصَى الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ قُرُونٍ أَيَّاتِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمُ الذُّلُّ وَالخِزْيُ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِمَا هَمَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وكفى بالله وكيلا إن شاء يذهبكم أيها يشوى يأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وَكَانَ الْقَانِسَ مِعَ أَصْلِيهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُمْ أَوْلَى مِنَ الْقِسْطِ شُهَدَاءٍ إِلَّا إِنَّهُ لَوَعْلَاءٌ فُسِقُونَ أَوِ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنَّكُمْ غَلِيَّنَ أَوْ فَقِيرَاتُ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 أَغْرَبَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ثم, ثُمَّ آمَنُوا ثم وَمَكَرَ ثم ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ لهم ولا ليهديهم سبيلا الَّذِينَ المنافقين الْكَافِرِينَ لهم عذابا دُونِ الذين يتخذون الكافرين عِندَ من دون ۖ قُلْ حَسْبِيَ فإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَقَدْ نُخِلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَلْفَ كَشَمَعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ أَوْ بنا بنا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى فِي حَدِيثٍ غيره في جهنم جميعا الذين يتعدحون بكم فإن كان لكم فتح من قالوا ألم نكم معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فَالرَّحْمَنُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ بِالْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا لِلصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ سبيل بين ذلك لا إله إلا إله ولا إله إلا وَمَن يُبْلِلِ اللَّهُ فَلَا تَجِدَ لَهُ سَبِيلَ يَا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أُولِيَاءَ مِن دُونِ الْمُنْفِدِينَ أَتُرِيدُنَّ يَتَادَرُّ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ شُرَطًا مُقِيمًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَصْلَحُوا وَاتَّقَوْا بِاللَّهِ وَأَفْلَحُوا ذَلِكَ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ سوف يؤتي الله المؤمنين اجر الناظرين ما يفعل الله في عذابكم ان شكرتم واماتم وكان القوم شاكرا عليما لا يحب الله كره السوء من القوم الا ما كان الله سميعا عليما إن خيرا أو تخفوه أو وَرُسُلِهِ ويقولون, وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيَقُولُونَ أَن يُتَّخَذَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ سَبِيلًا قُلْ رَبِّي يَقْدِرُ عَلَى أَن يُخْرِجَكُمْ مِنْ بَعْضِ والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورا وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء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 وَأَتَيْنَا قَيْنَانَ سَاسَطَ الظَّالِمُ بِلا وَرْفَعْنَا فَنَقَمْتُ رَبِّ نَفَاخِدِ وَقُلْنَا لَهُ وَقُلْنَا لَهُ ادْخُلِ الْبَابَ جَزَاً وَقُلْنَا لَهُ لَنَكَفُّ بِالسَّرْفِ وَأَقْلَلَ مِنْهُمْ إِفْقًا غَلِيظًا فَإِنَّ نَقْضَ عَهْدِكَ كَفْرٌ يَأْتِي بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمْ الَّذِينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا هَامَّةٌ بِالظُّلْمِ الظَّالِمُونَ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ فَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ وَقَوْلُهُمْ قُلْ عِبَادَ اللَّهِ آمِنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَبِمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ وَمَا قُتِلَ وما وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ ما لهم دين علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الظالم عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا لجؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبا فنحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ لَاكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَلَا يُفَرِّقُونَ والقائمين الصلاة والمؤمنين الزكاة والمؤمنين بالله واليوم الآخر والمؤمنين بالله واليوم الآخر هؤلاء كسنئهم أجر عظيم إن أُوحينا إليك كما أُوحينا إلى نوح من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وعيسى وأيوب ويمونس وهارون وسليمان وأكينا داود زبورة. وَرَسُولٌ قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرَسُولٌ لَمْ نَقْصَصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَمَ الْقَوْمُ سَادَتْ لِمَا رَسُولٌ مُبَشِّرٌ وَمُنْفِرٌ لِأَن يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ فَعَذَّ وَكَانَ الظَّالِمُ عَزِيزَ الْحَكِيمَا لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا آثَلَ أنزل إِلَيَّ آثَلَنِي بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ تَشْهَدُونَ وَتَخَابَ الْلَّانِ شَنِيدَا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 وَكَانَ فَارِقٌ عَلَى الضَّانِ يَسِيرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا اللَّهَ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 فَإِلَهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ صُرَّحَ لَهُ أَن يَكُونَ لَهُ نِدٌّ لَّمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا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 فَأَمَنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُ الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّي هِمْ أُجُورَهُمْ جاء اقر برهان للرب فضا لنا اليكم نورا مبين فان الذين آمنوا بالله واتصدقوا به فسيدخلهم في رحمة منه فسيدخلهم في رحمه منه وفضله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 فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترق وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم